بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لن يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هذيناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعفدنا للكافرين ثلاثل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إما نخاف من ربنا يوما عبوثا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وترورا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 قوارير من فضة مقدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مذا جهازا جبيلا عينا فيها تثنباثا سبيلا ويطوف عليهم ربان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم نؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب صندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وتقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطح منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وسددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أَن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما